أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاطبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاء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 شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأنا الذين امنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون